هو مصنع الالفي روحهم مين يا عم, عم, عم. اقولك تروح الوادي الجديد وتقول الالفي الألف. الوادي الجديد لوحات يا علي شكيو شكيو شكيو شكيو على الوادي الجديد الجديده والاهرامات هرم <سكيش> <عرب> الوادي على <سكيش> الالفي <الألف>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 ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik أم أم ما كانش ذا بالأم لما جبت الطايله ما كانش ذا بالأم لما جبت العجوة عجوة لك عجوة. عجوة لما جبت العجوة. عجوة ناس لك عجوة عالمين لما جبت السين على الألفي لما جبت السين لما جبت لما جبت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 بلحيت قلبي طعمه خطير لما ذاق له عقلي يطير بلحيت قلبي طعمه خطير لما ذاق له عقلي يطير شيكيو يا شيكيو بلحيت قلبي ما في زيه شيكيو يا شيكيو بلحيت قلبي ما في زيه قمر الانسي طعم الاصلي ik heb het